وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملي لهم ليزدادوا اثما انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ولهم